كتم فان بما ارسلتم به فان بما ارسلتم به كافرون فام ماذا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يُ تحب العمال الهداة، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.